ثمَّ نُفِي خَفِيَ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ وَأَسْرَقَتِ لَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِن وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ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 بابهابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الماتكم رسل منكم يتلون عليكم ألم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قلوب لا ولاك حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيسمث والمتكبرين وسئل الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وفُد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين.